الطلع قبل تابيره يعتبر زياده متصله لانه تبع النخل في البيع الطلع بعد تابيره يعتبر زياده منفصله فيمكن أن يباع النخل ويبقى الثمر للبايع إلا إذا اشترطه المبتاع المشتري بيع حال كونه حائل وليس فيه طلع ثم أفلس المشتري قبل أطلع وقبل أن يعبر، فللبائع أن يستعيد النخل يكون له بثمره لأن الثمرة في حكم المتصلة فيستعيد نخله بثمانه السابق باعه حائلا لا طلع فيه ثم اطلع واضبر فيقال للبائع ان شئت ان تستعيده بثمنه السابق فلك على ان يبقى هذا الطلع المؤبر للمدين المفلس مبقا الى الجذاذ بلا اجره فالمشتري له الطلع والبايع له الاصل ولا يجبر البايع على استعادته ان شاء استعاده على شرط ان يبقى الطلع المؤبر للمدين الذي هو المشتري مبطنا الى الجذال بلا اجره فالحالات اذا ثلاث باعه حائلا لا طلع فيه وثبت افلاس المشتري قبل الطلع هذا من حق البائع ان يستعيده ثبت افلاس المشتري بعد الطلع وقبل التأبير له ان يستعيده لان هذا الطلع في حكم الزيادة المتصلة باعه حائلا ثم اطلع واببر فللبائع ان يستعيده على ان تبقى الثمره للمشتري الذي هو المفلس مبقات الى الجذاذ او يدفع البائع قيمتها للمشتري ليستعيد الكل لأن هذه الزيادة تعتبر في حكم المنفصلة فإن شاء بقيت إلى الجذاذ للمشتري الذي هو المفلس وإن شاء اشتراها واصطلح معه على ثمنها إذن الحالات ثلاث باعه حائلا وثبت إفلاس المشتري وهو على حاله للبائع أن يستعيده باعه حائلا ووجد الطلع بعد هذا ولم يؤبر للمشتري للبائع أن يستعيده بثمرته لأن الثمرة تابعة وهذا الذي خالف فيه ابن حامد رحمه الله باعه حائلا ثم أطلع وأبرى فالثمرة للمشتري الذي هو المفلس والبايع له حق استعاده الاصل بقيمته ويبقى الثمر الى الجذاب للمشتري وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل ابن حامد يقول ما دام اطلعت فالطلع يكون للمشتري الذي هو المفلس حتى لو لم تعبر أليس الطلع قبل التعبير في حكم الزياده المتصله قال لا ما في حكم الزياده المتصله عندي يقول لأنه ينفصل قريبا ينفصل يؤبر ويبقى وليختلف عندي عن حال السمن لان حال السمن زياده متصله ما يمكن فصلها بحال من الاحوال بخلاف الثمرة فهي زيادة متصلة الآن لكن بعد عشرة أيام يؤبر فتكون في حكم المنفصله تبقى إلى الجذاذ بلا أجراه نعم وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الجذاذ, إلى الجذاذ فإن أفلس بعد التعبير فيكون تكون الثمره للمشتري لان الثمره بعد التأبير في حكم المنفصله لو باع الرجل البستان والنخل مؤبر وسكت عن الثمره فان الثمره تكون للبائع وبقاه الى الجذع لأنها في حكم المنفصلة إلا إذا اشترطها المبتاع كما تقدم لنا في الحديث إذا اشترطها المبتاع الذي هو المشتري تكون له نعم فهي زياده منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل كما لو اشترى النخل يعني الذي يشتري النخل وفيه ثمر مؤبر يكون للبايع إذا لم يشترطه المشتري نعم. وكذلك الحكم في سائر الشجر وكذلك الحكم في سائر الشجر سائر الشجر إذا بيع بأرضه وفيه ثمرة مؤبرة تكون تبع البايع إذا بيع قبل أن يطلع ثم أطلع وأضر ثم افلس المشتري فالبائع له ان يستعيد الشجره بدون الثمر ويبقى الثمر للمشتري الذي هو المفلس عندنا يبقى له مبقا الى الجذال بدون اجره نعم وفي الارض ينبت فيها الزرع وفي الارض ينبت فيها الزرع نعم فإن اتفقا فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك وإن اختلفوا وله قيمه مقطوعا قدم قول من طلب القطع لانه اقل غررا ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئه ذمته وفي الارض ينبت فيها الزرع يعني باع ارض وزرعها ونبت الزرع ثم افلس المشتري من حق البائع ان يستعيد الارض لانه وجد ارضه بحالها ولم يستلم شيء من قيمتها لكن الزرع هذا الذي للمشتري يقول يبقى لا ضرر ولا ضرار، لأن الرجل زرع الأرض حالة كونه يملكها فالعرق هذا ليس بظالم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق رجل جاء إلى أرض ليست له وبنى فيها عشرة ادوار بقوته وجبروته قام صاحب الارض بالادعاء بارضه وحكم له القاضي بارضه فيسلم الارض يقول الباني بناي نقول لا يخلو ان كان فيه شبهه بيع عليك فانت تطالب من باع عليك انت ظالم اغتصبت هذه الارض وبنيت عليها ليس لعرق ظالم من حق هذه قاعده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى عليه الصلاه والسلام جوامع الكلم عرق ظالم واحد اغتصب ارضا وزرعها يقال ارفع زرعك اغتصب ارضا وغرسها نخل اخلع نخلك رجل اغتصب ارضا وبناها عشره دوار نقول اخلع بنائك ليس لعرق الظالم من حق يقول اريد اتركها للرجل مقابل ما غصبت ارضه يقول صاحب الأرض لا ما أريده بناك هذا عشرة ادوار ما أريده أنا أريد أن أبنيها بنا يختلف عن هذا البناء الذي بنيت أريد مثلا أؤسس على خمسة عشر دور وهذا يعيق اخلعه نقول اخلعه ليس لعرق ظالم حق لأن هذا غصب بخلاف هذا الذي اشترى وغرس ثم أفلس فنقول زرعه مبقى لأنه حينما زرع ليس بظالم زرع ملكه لكن المسكين أفلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند شخص أفلس فهو أحق به وجده بحاله وجده بحاله هذا الارض هي الارض لكنها مزروعة نقول اخلع زرعك لا، لان هذا العرق ليس بظالم عرق بحق فيبقى نقول اذا اتفق المشتري والغرماء على نزعه نقول لا يخلو ان كان نزعه فيه مصلحه قالوا مثلا ما نتحمل الصبر الى استواء الزرع نريد ان نبيعه الان علف لبي نخلعه نقول انتم احرار مالكم اتفق المدين والغرمى قالوا نريد نبيعه علف ناخذه نقول حلالكم تصرفوا فيه اذا اختلفوا وبالنسبة لمالك الارض ما له كلام الان مبقى الى الحصاد لكن الكلام مع الغرمى والمدين المدين قال اريد أن أخلعه وسلم الأرض لصاحبها واستريح. الغرماء قالوا لا نبي يبقى لأن بقاه خير لنا لأن إذا خلعناه الآن بعناه ممكن بألف ريال بينما إذا بقيناه إلى الحصاد والجذاذ يساوي خمسين ألف فرق بين كونه حب ثمر أو كونه علف علف بألف وحب خمسين ألف نقول لا يبقى لأن طلب الغرمى له وجه من النظر الغرمى قالوا ما نتحمل الصبر نريد أن نخلعه الآن نبيعه وصاحب الأرض والمدين المفلس يقول لا هذا في ضرر علي إذا خلعناه الآن بعناه بألف وإذا بقيناه يساوي خمسين ألف في مساعدة لي على براء الذمة أنا مدين نقول نحن مع من هو يطالب بالأصلح إذا اتفقوا على شيء ما ما نتدخل بينهم وإذا اختلفوا فننظر في الأصلح إذا كان الكلام من الغرما يريدون زيادة حقهم فنكون معهم إذا كان مع المدين يريد الرغبة في براءه ذمته بثمن أكثر فنحن معه إذا اصطلحوا وتراضوا على شيء ما فلا نعترضهم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأرض ينبت فيها الزرع فإن اتفق المفلس والغرمى على تبقيته او قطعه فلهم ذلك اتفقوا على ان يبقى او اتفقوا على ان يقطع لهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع اذا كان قيمته حسنة وتؤدي الغرض نحن مع من يريد الخلاص الآن لأنه أقل غرارا لان الانتظار ربما يحصل له آفة أو نحو ذلك فلا نأمن أن يشغل الأرض وتحصل الخسارة ما دام أنه يعوض تعويض مناسب فنحن مع من يطلب التعويض ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه فيقول بيعه الآن نريد بيعه الان او مع مفلس يطلب تبرئه ذمته يقول انا اطلب براءه ذمتي فان لم يكن له قيمه مناسبه فنحن مع من يطالب بحفظ القيمه إذا كان مثلا بقطعه بألف ريال وببقائه بخمسين ألف ريال فنقول لا بقاؤه أحسن ونحن من يطالب بالبقاء لأن فيه براءة لذمة المفلس إن كان هو الذي يطالب بالبقاء أو فيه ايصال الحقوق لأصحابها إن كان المطالب بالبقاء هم الغرماء أصحاب الحقوق أما إذا كانت القيمة الآن مناسبة فنحن مع من يطالب بتخليصه من الآن لايصال الحقوق لذويها نعم. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل اقراره فلم يقبل كإقراره بغريم اخر وان اقر المفلس للبائع بالطلع البائع اراد استعادة الارض فقال الغرماء الطلع هذا لنا لأنه مؤبر قبل أن تستعيده قال الغريم الذي هو المدين الرجل استعاد أرضه قبل أن نؤبر الأرض فيكون الطلع لمن؟ للبايع لأنه استعادها قبل أن يؤبر هل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال الغريم اقر قال ما هو بلي الزرع لان الرجل استعاده قبل ان يعبر الغرماء قالوا لا الزرع لك ومنك الينا لنا لان الرجل استعاده قبل بعد التأبير فهو لنا فهل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال لا لانه يقر بشيء لاخر فيه حرمان لاخرين لانه باقراره هذا يحرم الغرماء من شيء من حقهم فيقول الزرع هذا ليس لي نقول له لك يقول ليس لي والبايع يقول ليس له هو لي والغرمى يطالبون نقول الغرمى الاصل المال بأيديهم وهو لهم فنحلفهم بأنهم لا يعلمون أن البائع استعاد المبيع قبل التأبير، لا يعلمون أنه استعاده قبل التعبير. قبل فإذا نفوا العلم ثبت لهم إذا حلفوا. وإن نكلوا عن اليمين قبلنا اقرار الغريم الذي هو المفلس فإن قر المفلس إقرأ فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره قال الطلع ليس لي وإنما هو للبائع لأني لانه استعاده قبل أن أقبره. نعم لأنه يسقط به حق الغرماء يعني في إقرار هذا يسقط حق اصحاب الديون نعم فلم يقبل كإقراره بغريم اخر فلم يقبل منه كاقراره بغريم اخر هذا هذه حاله تتاتى الرجل حجر عليه وأثبت القاضي الغرماء الذين لهم حقوق كم هم عشرة. واعطاهم القاضي سكوك بحقوقهم وحجر على الرجل في ماله جاء الرجل وقال الغرماء أكثر من عشرة غرماء هؤلاء عشرة الذين بيدهم السكوك هذا لا إشكال فيه لكن هذا يطالبني بألف وهذا يطالبني بخمسة وهذا يطالبني بعشرة نقبل اقراره لا لانه بعد الحجر عليه صار المال هذا للغرماء ليس له فيحتمل ان يكون تواطى مع غيره يقول تعالى يا جاري مالي بيوخذ من يدي يلا يكفي الغرماء انا اقر لك بعشرة الاف علشان بعد ما يجيك نصيبك منها تعطيني اياها يتأتى هذا فلا نقبل اقراره ما نقبل اقراره بغريم بمجرد اقراره حتى يثبت لدى الحاكم الشرعي فما ثبت لدى الحاكم الشرعي يكون اسوة الغرم وما لم يثبت لا يقبل بعد التوزيع ثبت لدى الحاكم الشرعي غرم آخرين تقدم لنا أنه يعاد التوزيع يعطون حقوقهم ما ثبت عند القاضي وإنما مجرد إقرار من الغريب من المدين قال هذا يطالبني بكذا وهذا يطالبني بكذا وأنا براء الذمة اعطوهم حقوقهم اعطوهم نصيبهم مع الغرم اعطوهم قسطهم نعطيهم لا لانه محتمل أن يقر لهم وليس لهم حق ولهذا قال لو قال الطلع للبايع مهلي نقول الشباب عن الغرماء إذا قالوا صحيح قلنا صحيح إذا قالوا لا الطلع للمدين ومنه إلينا فهل نقبل إقرار المدين بقوله الطلع للبايع علي لا ما نقبل طيب أولئك يطالبون به نطالبهم باليمين والحق معهم انه معهم فنطالبهم باليمين فإذا حلفوا أنهم لا يعلمون أن الرجل استعاد سلعته قبل التأبير لا يعلمون عن هذا قبلنا منهم وإن نكلوا عن اليمين أخذنا بإقرار الرجل بأن الطلع للبائع وعلى الغرماء اليمين اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لأن رجوعه قبل التأبير يكون له ورجوعه بعد التأبير يكون لهم نعم. لأن اليمين تثبت في جنبهم ابتداء. وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس, المفلس وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن إقرارهم هذا على المدين ولا يقبل إقرارهم على المدين إذا اتفق المدين والغرماء على أن الطلع للبائع رضينا إذا قال الغرماء الطلع للبايع والمدين يقول لا هذا حقي ما يقبل إقرار الغرماء إذا أقر المدين أن الطلع للبايع والغرماء يقول لا هذا حقنا فلا يقبل إقرار المدين المقر منهما لأنه يحرم صاحبه فما يقبل إقرار أحدهم على الآخر وإنما تقبل شهادته إذا شهد وان اقر الغرماء وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له يحلف المفلس بانه بان الطلع له بانه ما استعاده الا بعد ما ابر فيكون الطلع له ويحلف المفلس ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم ينفرد به دونهم هل يكون للغرماء منه شيء لا لأنهم مقرون بأنهم لا يستحقونه فيكون للمفلس وحده ولا يسدد منه الغرماء نعم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم له أن يؤمنون خصص بعض الغرماء يقول انت يا فلان لك الزرع لان الغرماء لاخرين كرمالنا في شيء فيعطيه من شاء منهم يعطي قيمته من شاء منهم وله ان ياخذها لنفسه فلا يعطيهم منها شيء لانهم منافون ان تكون لهم فمن اباه قيل له اما ان تاخذه او تبرئه لان المفلس لان للمفلس حكم وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم يعني هو يتصرف في هذا الطلع اذا ثبت له ولم والغرماء ما رأوا انه لهم وقسمته بينهم فمن اباه قيل له اما ان تاخذه أو تبرئه لأنه للمفلس حكما إذا أباه الغرماء ما نريد من قيمة الطلع شيء لأن نعتقد أنه ليس لنا نقول إذن أبرئ المفلس مما يقابل هذا لأنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله يلزمهم قبول حتى لو كانوا يرون أنه ليس لهم لأن الرجل إذا جاءه المدين بحق مثلا يلزم أداء أخذه ولا ينظر إلى أصله ما يقول هذا ما أقبله منك لأنك غششت فيه لأنك تعاملت فيه بمعاملة حرام رجل أتاك بحقك خذه ولست مسؤول عن مصيره ويؤخذ من هذا ان الرجل اذا تعامل مع شخص اخر يتعامل بالحرام فلا ضير عليه مثلا معك سلعه بعتها على شخص هذا الشخص مراضي معروف يراضي أنت أعطاك الثمن تقبله لأن هذا الثمن ثمن سلعتك ولا تساله هل هذا الثمن أخدته ربا أو ما أو كيف مصير إليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون في الربا وما سألهم عن مصير هذا الشيء إليهم اليهودي الذي باع شعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يبيع على النبي بأجل بدون رهن والنبي ليس عنده في تلك الساعة ثمن عليه الصلاة والسلام فقال أريد رهنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير